لقاء الله فإن أجل الله لآث وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين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 ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُذِي في الله جعل فتنة الناس كعداد الله ولئن جاء نصر من ربك ولئن جاء نصر من ربك بكم لا يقولون إن كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم أن الله الذين آمنوا ولا المنافقين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 فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعقدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون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 وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُودَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِنَّ ضُوَّةً وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا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 أنكم لا تأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديك الممكَظ، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفتدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوصى قالوا نحن أعلم بما فيها لن لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا بهم وضاق بهم برعا وقالوا لا تخف ولا تحزن وقالوا لا تخف ولا تحزن إننا مندجوك وأهلك إن لم رأتك كانت من الغابرين إننا مازلون على أهل هذه القرية لجزم من السماء بما كانوا يفسقون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 فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جادمين وأذووا وتمود وقد بين لكم مما ساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفدعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهما زلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذه الصيحة ومنهم من أخذه الصيحة ومنهم من خسنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت استخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نُخْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إن في ذلك لا آية للمؤمنين أتلو ما أُوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر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 إلا الكافرون وما كنت تسلو من قبله من كتاب ولا تخصه بيمينك إذا الأغتاب المتطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وَمَن يَبْحَثُ فِي آيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُل إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ هذا يسلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم لهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولا يَوْمَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَا يَأْتِينَهُ بَعْدُ أَجَلٌ وَهُمْ لَٰيَشْقَوْنَ وأنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر عاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من ذا فَأَنَّ اللَّهَ يُغْذِقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ الذَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَهُ فَالِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَتَّبِعَا مَنَازِلَهُ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان إن لهم الدين فلما نجأهم إلى البر إذا هم يشركون ليكثروا بما أتيناهم وليتمدوا فسوف يعلمون فو لم يروا أن جعلنا حرم الآمنين ويدحث الناس من حولهم اتَّبِعِ الْبَاطِلَ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَفْتَرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ